العلم غاية أم وسيلة العلم غاية أم وسيلة من يقول غاية طيب وسيلة لماذا ها سيلة لتحقيق الكبه المنزل بالعمل بالعلم وليس يفعل عليك طيب العمل بالعلم غاية أم وسيلة غاية باعتبار ماذا غاية آه. من يقول غاية غاية بالنسبة لماذا غاية بمعنى إيش غاية إذا نعطينا الشلافة غاية ايش بال؟ ايش؟ صار وسيده طيب لمال؟ اذا وسيده فعلم أنه يسر إلى شيء آخر دل هو وسيلة ها وسيلة ولا غاية فجمعني الغائرين فعلم <تصفيق> يسر <تصفيق> إلى ما هي الغايه يا اخوان ما هي الغايه صابر متمسك بما يعني عباده الله يا رسول الله الغايات عباده الله جل وعلا وعباده الله جل وعلا تكون بالله بالذم فكل من الذكر والعمل وسيلتان لتحقيق ماذا العباده فالغايه هي عباده كما قال الله تعالى في الكتاب انا خلقنا الجن والانسان الا ليعبدو إذا حقق العبادة هناك أشياء مترسبة على هذه العبادة رضوان الله دخول الجنة فهذه آثار تحقيق العبادة ربية الله جل وعلا إذن هي الغاية التي أجل أقول ما هي عبادة الله عن ذلك والعبادة تمثل في ماذا في العلم النافع والعمل الصالح فكل من العلم والعمل وسيلتان لهذه الغاية فإذا اتخذ العلم وصير لغير هذه الغاية أو اتخذ العمل بهذا العلم وصير لغير هذه الغاية فالإنسان ضالد من حج فالإنسان ضالد من حج ثم هذا الضلال ما وقع فيه من الانحراف في العلم وفي العمل ولهذا الآن علوم إجتماع صارت من من الناس مضية للحياة الدنيا وصار العمل حتى بالعلوم الشرعية وصير للحقيق غاية دنيوية غابت الإنسان عن غاية تنفي الأجلية القلق ولهذا الله قد قال في كتاب العزيز لقد جرانا جهنم كثيرا من, من الجن والانتموا قلوب بيها ولهم بيها ولهم آذان لا يقوم بها ولا معمرون بها ولا ما دانون لا يشعرون بها ولا اذا نعمل لهم اظن قالوا قدمنا الى ما من عمل فجعلناه اباء من طوع ويعمل عمل على ندان الشريعة بمعنى من السنة رجل تعلم كيف يصلي وقام يصلي لكنه مرائل الصلاة في ظاهرها تماما على وقت السنة وقد تعلم كيف يصلي على وقت عليه الصلاة والسلام صلوا كمرائبون يوصلي الآن هذا عنده عمل وعنده علم أليس كذلك؟ لكن هل حقق الغاية من هذا العلم والعمل؟ ما حقق الغاية أن يعبد الله عنه وجل بهذا العلم بهذا العمل هذا سما تخلفت الغاية صارت كل هذه وسائل هباء المنزور من تذعبها ولن تعرفون السلام علينا من بالنار يوم القيام يعني أقوام من أصحاب الأعمال الفاطئة تعليم وقراءة القرآن جهاد في سبيل الله إنفاق من وجود هذا قد لا شك أن العلم ذل عليك،, عليك وهم عملوا بمختبى هذا العلم لكن عمل تخلف عنه تحقيق الغاية من ذلك أن تكون هذه الأعمال الموافقة للعلم الصحيح عبادة لله جل وعلا إلا ينتبع الإنسان بعلمه وينتبعه عمل لذلك غاية الغايات للإنسان في هذه الحياة الدنيا أن يكون عبداً عابداً لله جل وعلا وما خلق الجن والإنس إلا ليحوله تكلمنا عن الحصيرة في الدرس الماضي طيب كم ذكرنا من مسائل أو ضواجة أو شروط من بصيرة مثلاً؟ كم؟ سبعة من يذكرنا؟ سبعة العلم العلم بماذا؟ لما تدعو إليه؟ طيب ثاني الرف نوري دي جامعه من الراس لا من الكراس قرب من الاهم الى المهم من الاعلى الى الادنى من الصالح الى المضر نعم يعني معرفة أحوال المدعوين معرفة حال المدعوين رحمة المدعوين أو اللي يكون أدق نقول الرحمة لأنها عملة أن تكون ليه المدعوين. نعم التجرد من المثل بالإخلاص التجرد من الهوى وحظ النفس والتعصب والانتصار لكذا وكذا وكذا لابد من استعمال الوسيلة الصحيحة بالدعوة إلى الله جل وعلا لأننا نعبد الله عز وجل بالدعوة ونعبده جل وعلا بالوسيلة الدعوية فالغاية لا تبرر الوسيلة فلابد أن تكون وسيلة صحيحة وتكون الغاية المراد الوصول إليها أيضا صحيحة مشروعة ونعبد الله يا عبد الله نعم البنت دي طلعت طيب الصبر اتكلمنا عن الصبر قسمنا الصبر في أصله إلى كم قسم؟ في أصله إلى كم؟ قسمين؟ من اثنين؟ ما هما؟ لا نعم صبر ممضوع أو محمود وصبر مدموع دليل الصبر المدموع أو ما هو الصبر المغموم ما هو الصبر المؤولا الصبر المغموم نعم الصبر على الباطل سواء كان شركا أو معاصر داء شهوات أو داء شبهات الدليل من القرآن نعم وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آل هده تاني انجاد لا يضلنا عن الهاتنا الردا ف صبرنا عليها بلى كما اخبرهم على النار يعني الاسباب المبطئه الى النار من يشرب المعاصي الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه واتدى بغداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريط له وأشهد أنه محمدا عبده ورسوله أما بعد قال رحمه الله رحمه رفاه تعالى والدليل قوله تعالى أي دليل هذه المرافق الأربع العلم والعمل به والدعوة والصبر على قال قول الله تعالى, تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الراجح من البسملة آية مستقلة بأول كل سورة إلا سورة براءة وهي آية بالإجمال من سورة النمس من سورة النمس تعالى إنما وإنهم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر الواو من قسر الواو من قسر والعصر وهي من جروب الجر والعصر قيل القرآن الزمن وقيل المراد به الصلاة العصر وقيل المراد به وقت العصر لأنه زمن الأرباح على كل هذا الإقسام من البالي جل وعلا يدل على أهمية الوقت ولهذا الله تعالى يذكروا عباده في الحقائق في المتابعة الموافق يقول الله عز وجل وبحى. والليل إذا فجأ هذه أجزاء اليوم هل يستكد ذلك؟ وقد يرسل في هذا اليوم آية الليل وآية النهار والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها وقرات على القمر اذا اكتمل لتركب لنا عن ضبض وذب بين اكتسال القمر وهو اكتماله وظهوره في اكمل صوره واشد اضاءته بعد ان كان في اطوال من من ذلك اليس كذلك ثم ينقلل مرة من أخرى حتى يعود كما قال تعالى تلعبوني القديم ثم يعود ويحتسر مرة من أخرى فهذه آية للليل تتحضن ومع أعمالنا تتحضن وأعمالنا فيها تقصر والدواوين تكتب وأنت اليوم تمشي وغدا تكتب ثم جل على ينقلل العباد بأهمية أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة فتبتغوا فصلا من ربكم لا لتضيع الأعمار والألقاء لتبتغوا قضلاً من ربكم ولتعلموا عجزة سهين وكل شيء فصلناه تفصينا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونطيق له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً إقرأ كتابة كتاب بنفسك بيوم عليك حسيباً من اهتدى فإنما يهتدي لنفسك ومن ضل فإنما عليها ولا تجد أزرق مزرق رأي بآخر وقال الله جل وعلا إِنَّ أَمْعِنَاكَ الْكَوْثَرُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ إِشْغَى الْأَوْقَاتِ بِالتَّعَفُّ بِاللَّهِ جل وعلا العباد وإذا قامت أكسورة الأخرى فإذا مرأت فانصب وإلى ربك فارغب فهكذا إما يكون المؤمن شاغل لألطاكه بإشبالة الله جزاً لا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يمازشه أصحابه وكان يتحدثون بين يديه فيضحكون ويبتسل وكان يسابق عائشة رضي الله عنه فسبقها مرا وسبقته أخرى هذه بجزء والمقصود أن الإنسان لا حرج أن يروح عن نفسه بما أحل الله لكن المشكلة أن تكون الترويحات هي الأصل في حياة الإنسان هذه المشكلة الآن هناك أقوام يعتبرون من جزء هذه الأذلة ليجعلوا من الله واللعب أصلاً في حياته أصل أصيل في حياته فإذا قلت يا أخي لم تقل له ألم يقل كالنبي صلى الله عليه وسلم كذا ألم يقل كذا ألم يماتي الصبيقاء كما في أمس الصحيحين يا أبا عميه ما فعله غيره لماذا تسجد ولماذا أكدر ولماذا أكدر نقول أنت قلبت المرسل الله تبارك تعالى قال ولا تنسى نصيبك من الدنيا أنت جعلت ولا تنسى نصيبك من الآخرة صارت الدنيا هي الأهم النصيب الأعظم لها وأنت ماضي في خدمة دنيا لا تنسى شيئا من الآخرة تأخذه بطريقك شيء من صلاة شيء من ذكر شيء قلبت المسأل تمام فعلينا أن ننتبه أجمع المباحة والتروح بها أمر مشروع لا حرج فيه لكن لا بد معنا فإذا طررت فنصب وإلى ربك طرر هذه هي تقرر أصل هو الله عز وجل وما خلقت الجن وثنس إلا ليعبدوا أنت مغلوظ للعباد إذن كذلك تستطيع أن تجع حتى هذا التروح إذن كذلك تستطيع أن نوع من العبادة عندما تقصد بذلك تفديد السآمة عن النفس لتجديد النشاط في قاعة الله وعبادته جل وعلا تربح بذلك أيضا لكن أن تحول قضية عندك تكون مثلا عندك بالليل لعب وبالنهار لعب والعصر لعب هذه الكالية حقيقية تكون في حياة الناس فلا ينبغي يحوانا تكون الأوقات جلها مضيع في اللهو واللعب فلم نخلق لا للهو ولا للعب فنقلق بين المقامين على أن يكون هذا اللهو واللعب مباحا جائزا أما إذا كان محرما فإن الإنسان في ما سيتم لذلك عز وجل الذين يلعبون مثلا الالعاب المتضمنه الحجر المنقوش المعروف بالنرد سواء كانت هذه النقوش مكتمله بحجم واحد او مرتبه في احجام ك لعبه الطاوله ربما والسلم والثعبان والمنهولي وبنك الحظ واللي ونحو ذلك هذه كلها العرب ضمن الحجر المنفوش المعروف بالنرض وفي صحيح المسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من نعم اللاعب بالنرض تشير فكأنما غمس يده في دم خنزيل ولحمه عقوبة عظيمة لا يشتر بها هذا اللاعب إذن يخدمنا أن تقول مادة الله والثائفة التي نتروح بها في أصلها مشروعة أو على أقل أحوالها أباحة بمعنى أنه ليس هناك جديد يمنع منه إلا عندما تحوى إلى هدمة للعبد وتصبحها يعجز من غاية كيومية رسول الله العالم فيها تواهر أجزاء كذلك لعبة كرة العجم ترد العدم المعروبة يوجد ترد القدم أعدمت أموالا وأعدم طاقات وأعدمت أوقاتا وأعدمت مبادئ بل أعدمت دينا عند البعض عندما صارت هي المحكما في حياته وهمته إليها مصروفة فيها يوالي وفيها يعادي عندما تتحول إلى مجازل بين الفرق هذا يقصل هذا وهذا يجرح هذا عندما تصبح طاغوتا والعياذ بالله يتحاكم فيه إلى غير شرع الله يتنى وعليه ما يسمى الكيفا قوانين الفيفا مرحوها مخالبة لشوح الله عنه حكم بغير ما أنزل الله بشريعات جاهل ما حكم اللاعزة ضرب لاعباً في ملعب في قلبه فماء قصد في كعب البوث أو ضربه في قلبه وماء حكم عند الفيفا كرت أحمق قائد ما يرصد كرت أحمق ومنع مباريتين طيب النفس اللي ملتقت هذه ما هناك أحكام لعظة الناس ما هي أحكام إذا عملت إلى قدمي لاعب قاصداً عامداً فكسرت قدم كما تسمعون انت جيبوا جيبوا يعني صرر تكسر رقبت تكسر رجل تكسر يعني وين جيبوا عظل ماذا تقول الكيفة في كسر القدم؟ يعني كرت أصفر ممكن نركي شوية هذا الحكم عند هؤلاء وهل هذه الاحكام هي احكام الله تعالى وكتبنا علينا ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص هذا حكم الله لكن حكمه في ذهن مقدم الان والمحكم فالقانون الان صار فيه في العالم التغريب الشباب بالذات وللاسف تبع الشباب الان شباب وتبع الشباب كبار في, في السن من دكوره وإنه صارت لعبة قرافية الآن بسم الله العزيز والسلام إذا جاء منذياد العالم كنت في غمرة في غفلة ولهذا الآن إذا الشعور بالذات الشباب يفتشعون منذياد فريقاً بسرعة جيورين وضراياً كما سنجل من يجد شاودا يطلقوا الغائبين كما ينتبه لما يراد لهم وما يراد به هو بعد ما يكاد يفرق الناس من المباريات لو تبدأ أخرى كؤوس خارجية وكؤوس داخلية وكؤوس محلية ثم كان إلى غير وترون الآن الزخم العليم وراء هذه اللعبة لاعبون 11 لاعبون كل ضرير كما متفرجون ضرير ربعه الملايين ملايين بس تقدير عند 11 لاعب عندها مضي 11 وراء هذه ال الاقدام التي تفكر وراء هذه الشقوق التي تفكر باقدامها ملايين من البشر من شايخ الارض ومغاربه كما قال الشيخ عبد النور المال هذا الجسم المروع يجمعه كله وهذا ضرع هو رغم ما يجد الان وراء ما يجد الان وراء وهذه اللعبة القدرة حقيقة هي من أكبر صديوك ولأما دائما أسأل نفسي والشباب والإحوان عموما هل سمعتم يوم من الأيام بمنتقى عريق قوي بإسرائيل سمعتم ما تسمعون ولا تسمعون إسرائيل لا وقت لا أن تبعب كرة القدر إسرائيل تركينا نحن لنلعب بها وهي تبعب بنا وبالشعور هذه نوع من إسرائيل أما نحن فلوطن الكرة البدن هذه مشكلة حقيقية شباب الإسلام اليوم في مشارك الأرض ومغالب غيرت عقائل ومبادئ تلاعبت قضايا الولاء والمراء إلى غير ذلك البلاء العظيم التي حدثتها في أمة الإسلام بحق نسميها في الكرة العجب كرة العجب طيب نعمة الشطرنج شطر الشطرنج تكلموا الصحابة ومضاروا عنهم فيها وبيّنوا أنها مشابلة من ركوب عن أصنامها وكبراء الأولماء وبذمن سرة صالح الرهوة ومع ذلك من الأقوام محكمون عليها بل لها مباريات عالمية أحيانا يعتبر المباراة الواحدة شهور يذهب يفكر ويضع آلافة اجتمالات ثم يرتي ويحرق عنصر واحد من عناصر هذه اللعبة وينصر يذهب يفكر في ما سيفعل بعد أسبوعين أو ثلاثة ما هذه الأصلاع مدفع أنتم لها؟ معاجر وللأفتك يعتبر من المدكاء وقد قرأت تقرير أوروبي أن نسبة الذكاء تنخفض عند لاحظة الشحون وهذه حقيقة يا أخوان لماذا؟ لأن الإنسان كلما ضيق ذهنه على شيء معين وانغلق عليه ضاقت مداركه وتحجمت خلايا الدماغ عنده بخلاف الذي يزعى في توسعه مداركي وعلومي يكون اوسع من غيري واحر من غيري فهذا الانسان تجده ما يفهم الا في هذه اللعبه لو سالته عن اشياء اخرى تجده غبي ما يفهم لكن اذا جلست معه هذه اللعبه لانه اصبح يركز حياته عليها وهمه تصرف اليها تجده ما يفهم الا هذه اللعبه وكذلك في سائر الالعاب عموما فالشائد هذه اللعبة فيها أصنام فيها خير وفيها مسميات لحيوانات تلفيذ هذه المحرمات ومسعة لهذه اللحظة أرضك إلى ذلك تلفيذ على الأوقات أرضك إلى ذلك أنه يجري في بعض الأحيان أموال من الغمار ونحو ذلك وميشير كل هذا يجري على هذه اللعبة والسبق فيها حرام السبق فيها حرام أي التنافس فيها على المال حرام وقد موقع الانفاق على ذلك والآن العجيب جد في السودان هنا عندها في شهر معين دولي للشفرانج دولي للشفرانج يجمعون معنا ثم من كثمين يخلقين أو ثلاثة للمبارايا والمنتصل يا قطوة المنكز الأول قبل المنكز الثاني ميسر قمار والعياض أقول يا أخوان قضية الترويح لابد أن تكون عرضاً في حياتنا الأمر الثاني أن تكون هذه المروحات على أقل الأحوال عيش مباحة من المسهوط عنها التي لم تقالب نصفاً لا تستاج ولا في السنة ولا من بعض الصحابة رضي الله عنه إن الإنسان لفي خسر والعصر إن أنت أيام المجموعة كما قيل نصب هذا إلى الحسن وإلى عمر المعجيز أنت أيام المجموعة كلما ذهب يوم ذهب بعضه فأنت إما تكون رابحا في هذا العصر في هذا الزمن في هذا الوقت وإما أن تكون خاشرا الله تعالى يركض انتباه إلى حضية مهمة أن الأكثر من بني الإنسان في غسابه بعد سهل يخوفنا حقيقة يعني نكون على أعمارنا خليقين على أوقاتنا إن الإنسان لفي خسن الإنسان اسم جنس جنس الإنسان خاسر والله تعالى يقول وما وجدنا لأكثر من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسيقين وإن تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنه إلا يخرصون ولا تجد أكثرهم شاكرين وما أكثر الناس ولو حرقت آيات مثل هذه في السلام تقرر هذه الأصول يا أن أكثر الناس يذهبون إلى الضلال يعيشون الغفر إن الإنسان لفي خسر من جهة تضييعه لهذا العمر هذه خسارة عمرية فالإنسان حقيقة عمره مقدار ما أنجز فيه من أعمال جليلة عظيمة ولهذا بعض الناس ربما يعيشوا ثلاثين عام يعزلوا مئة عام لشخص آخر لأنك تجد في هذه الثلاثين عاماً إنجازات عظيمة حفظ كتاب الله ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله عز وجل مؤلفات كذا كذا في ثلاثين عاماً وآخر عيش عام غافل رسول الله العافية والسلام لو سألته مئة عام كم اتدع على يدك من الناس كم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأني يهدي الله بك رجل لو واحدة سير ركب الدنيا عام عيشت الآن كم انتدى عليه تجيب يضرب أقماتا بأسداز تجيب تقول كم مرة نصر الله تعالى بك دينا كم تغرف انتدت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مئة الشابع رحمه الله تعالى الإمام الذي ملأ الدنيا بسمعها وبصرها المطلبي لهاشم رحمه الله تعالى مات عن 54 عاماً في أحد ما يعرف الشابع مات عن 54 عاماً فقط يا أخوان أخر الإمام الأربعة يعني مات في سن صغير ملأ الدنيا علماً وفضلا ليس هذا فقط وشعرا ليس هذا فقط وطبا في اربعين لكن وقت مبارك هذا عمر هذا الانسان ليس قضية كم عشت الدنيا ماذا فعلت الدنيا ماذا قدمت لنفسك ولأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الانسان الذي خسر من جئة العقل عندما يسخر هذا العقل وهذه الجوارف بغير من خرق الدور هذا خاشر كذلك حقيقة إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدر شهادة من الله جل وعلا لهذا الصيد من عباد هؤلاء مستثنون من الخسران هؤلاء ليسوا بخاسرهم أبدا بل هم من المبلحين الفائزين إنما كان هؤلاء المبلحين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحبوا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المبلحون ومن يطعي الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزين هؤلاء هم المبلحون والفائزين. من أعراد النجاة من خسران فليعمل في هذه الآية إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالأفق وتواصوا بالصف هؤلاء الذين ينجون من الكسران شغلوا أعمالهم شغلوا أعمالهم بأعمال صالحة الخالصة لله عز وجل إيمان وعمل صالح إخلاص بالله الله وعلا يقين تصديق لا يتوبه كذب ولا ريح ولا ترده وعمل صالح مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع ذلك أمروا بالمعروض ونهوا عن المنكر افتدأوا بأنفسهم وذهبوا إلى أهلهم ومن بعده ونر عشرة كالأقربين تواصى بالحق أوصى نفسه وأوصى غيره واما غيره ان يوصي فكل يوصي يوصل الاخر بهذا الحق امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر واو ما مر به ينفرد به التوحيد واعظم المنكر منها عنه شرك بالله جل وعلا وعد بالصبر لما كملوا انفسهم بالايمان والعمل الصالح وامروا انفسهم بالرفض عن قهر الهوى عن المنكر سعوا في إكمال إخوانهم عمل من النبي صلى الله عليه وسلم وليأهل الناس الذي يحب أن يهتأ إليه كما في مسلم الحديث عبد الله بن عامل بن عاص وفي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن واحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه نفسه متفق عليه سعد تقنية آخرين وحديث جريح في المعاهدة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قال والنصح لكل مسلم وفي حديث التمين لمسلم الدين النصيح فهو يسعى الآن في إكمال إخواني المسلمين في المجتمع وتوفوا بالصبر لابد من الصبر للتباك على الإيمان والعمل الصابح والتواصل بالحق كما تقدمها الحديث عن الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابر المصابرة مفاعلة بين الطرفين بين الحق والباب بين النفس الأمارة بالسوء والنفس اللوامة والمطمئنة بين حزب الله وحزب الشيطان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الشيطان يدعوك إلى المعاصب والنفس جعوك إلى المعاصر فأنت تحتاج إلى مصابرة مقابلة تقوم على ثرة قلبك وأعمال تجود عنها ألا يحلمها خارم الشيطان وألا يمزها طائم الشيطان فإن بعد عدت إلى الله المؤذي بالإسفرار والتوبة النصور والمصابرة واحدة على تذفي لأن الإنسان قد يصاب بملل وسآمن يصاب يوم ويومين وشهر وشهرين وسنة وسنتين ثم والعياب لا ينكم بسوطة العافية والسلام وللقاء الله اجعله وراد ومور أي أقيم أقيموا على ذلك ابقوا عليه لا تنكلوا أبدا لا تعبدوا الله على حرم لا تشعر فترة ناتك على الله اذبت على ما أنت علي الحق وسيل الله على السباب يطرح بين يديه متكسراً داعياً متضرزعاً أن يثبت تثبت الله الذين آمنوا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدد الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء مرابع وصايا إلهية يستوعبها عباد الله الرباني يا إجرى الذين آمنوا صبروا وصادروا ورابطوا كتاً آخر الزمان سبيداً يا إخوان صلى الله عليه وسلم وعرضها بالملايه والدعوه فيها ضاهره كبيره لها دعاء و لها من القوت و من المرض كذلك الان كل هذه دعوات في حقيقه و ظاهره واتقوا الله لعلكم تفلحوا اجعلوا شعاركم تقوى الله في المنقول و رزق المسبوب على النجاح لعلكم تكونون أي ستكونون من المفلحين فلعل في كلام الله ورسوله متحققة كائنة لا محا إن فعدت هذا فأنت بشهارة من الله تعالى من المفجعين فإذا وجدت ذلك من نفسك فأحمد الله كما حد بدر في مصر فمن, فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا ينمن إلا نفسه احمد الله وسلها الثباء وإن تأثن ربكم لئن شكرتم لأجيدا ولئن كفرتم إن عداد بشيء والذين اهددوا زادهم هدى وآتاهم تقوى فأنت محود بالزيادة من الله فاذبت واصبر وصابر ورابط وسل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق وفي غفظ وتواصل بالحق وتواصل بالصبر وتواصل وتواصل تذكير بمسؤولية الجماعية وعلى الإنسان قريب نفسه كثير بإخوانه فكل واحد منا يوصي صاحبه بالحق ويوصيه الصبر علىه وإذا وجدت من أخيك نوع غفلة أو إعراض فبادر لي أدريكم فإن الإعراض سبيل إلى النار والغفل أعداء عضاء فلا تكون أخاكئة بعض الناس يرى صاحبه عنده مدى نوع من التبصير في الصلوات مع أنه كان يعلم أنه بالأمس القريب كان مغنكر للصلوات يا أخي لا تتوقع يا أخي نصيحة يسيرة ترجعه من الطريق إلى الله جل وعلا لم يدل غضاً ندياً لم يستحوذ عليه الشيطان بعده أدركي وعاود عليه الكرة مرة أخرى تجده بكري من يعود على ما كان عليك <تصفيق> الإنسان ضعيف يحتاج إلى إخوانك واجعل لي وزيراً من أهلي هارون أخي أشدد به أجري وأشركه في أمري كي يسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصير هكذا إلى فإذا كنت محبا لأخيك حقيقة تكون مراقبا لدينه لا بيدنياته تركه بين فيعة والأخرى الدروس بدأ ينقطع بدأ يتأخر لا تتركوا لأخي بادر ليه يصيحة رطيطة تذكر بالله جل وعلا بادر بيد عز وجل الهدف ال ال الأعمار الصالحة يا أخوان فيما تقدم معلنين قابل فيها نور مشقة على النفس هذه المشقة مما يعين على دفعها التواصل بالحق والتواصل بالصب ألان أسات الإنفاق مسألة يسيرة؟ ليست يسيرة لكن إذا وجدت من يحذب ويرذبه ويذكرك بأن ما قدمت هو ماله وما خلفته هو ماله ورشته فأنت لا, لا شك قطعا سوف تقبل على الإنفاء ورب كلمة نسيرة تفتح لإنسان أخلاق كبيرة جدا يا أخي لا تحترين معه شيء لا تحتر شيء فلابد إخوان أن يكون عندنا هذه الممة إخوان ننظر إخواننا ومن حولنا نراقبهم في دينهم وهم كذلك يراقبوننا في دينهم فنسمع نصائحهم ويسمعون نصائحنا لا خير فينا إلا من قلها ولا خير فينا إن لم نسمع ولا خير فيهم إن لم يقولوا ولا خير فيهم إن لم يسمعوا فالإنسان لا يكون كبقى رجل وعلا وإذا قلت اتق الله أخذت العزة لا إذا قلت لو اتق الله يكون سمعنا يفرح يفرح أن هذا جاء لا يرجونه ما لا يتق الله إذا الله خير فهكذا يقال عندما نكون متواصل بالحق متواصل بالصبر عليه نكون بإذن جل وعلا أقوى تماسكا وأكثر تباتا على الحق إذن الله عز وجد وهكذا كانت في أصحاب رضي الله وعنه ومن جاء بعدهم تجعون بأسان إلى يوم الدي كان كل واحد منهم إذا رأى تقصيرا من صاحبه باجر إليه مباشرة وَلَتَقُدُوا بِاللَّهِ لَوْمَ تُلَاكِ يُذَكِّرُ أَصَاهُ وَيَقْبَلُ من مِنْ أَخِي يقوله الله تعالى لوما ما أنزل الله حجه على قلبه الا هذه الصوره لكفتهم هكذا نقل المؤت فحم الله تعالى وذكر ابن طيب في كتابه المتاح دار السعاده قال لو فكر الناس كله في هذه الصوره لكفتهم نسبه ابن الشافعي ونقلها ابن كثير في التفسير بلفظ اخر عن الشافعي فقد قال لو تدبر الناس في هذه الصوره لكفتهم وهذان النقلان يبسران معنى كلام الشافر فبالنقل الأول لو فكر الناس والثاني لو تدفر أنه لأن لا يفهم فائح الإنسان فهم خطأ يقول من الشافع يقصد هذه الآن السورة تجمع القرآن كله يفتك بخص إحفظ سورة العظم ذاته من السلام هو يقصد التفكر فيها للعمل والتدفر للانقياد لما أفادته هذه السورة لأنها تدعم خير كلها ليست كذلك إيمان وعمل صالح وأولو عروض عني عن منكر وصمت. هذا هو الدين ليس كذلك فهذا مقصر الإمام الشابع رحيم الله تعالى إنما قال لَوْمَا أَنْزَبَوا أَوْحِنَا عَلَى خَلْقِهِ إِلَّا هَذِي السُّورَ لَكَفَةٌ أي في التفكر والاعتبار والتذكر وقال بخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فعرف أنه لا إله إلا الله واستغفر لدمك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل الموجود في الصحيح بقاري باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثت الأنبياء ورحوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر ومن سلك طريقا يتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة حتى لقال مقال رحمه الله تعالى في صحيح العلم قبل القول والعلم هذا قد تقدم علم قبل أن تتكلم وقبل أن تعمل إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم انا أنعم عليهم بماذا؟ بأن سلك بهم الصراط المستقيم الذي ليس هو سبيل المغضوب عليهم وليس هو السبيل الظالمين هؤلاء هم المنعم عليهم وعليه لا بد أن تتأمل في مبزال نعمة الله عليه هذه حقيقة النعمة النعمة فقط أنت الوشور أعظم نعمة يقول الله تعالى جاء على العبد أن يسلك به الصرار المستقيم أن يأكل بنصيحه للبر والتقوى أن يجلبه ما يكوه ويحفظ فانظر أين أنت من نعمة الله أين أنت من نعمة الله جل فإن الله تعالى أنهم على أقوام وقال عنهم بعد مباشره ما ذكر التوحيد والشيخ ضرب الله اللهم ضرب الله مثلا كلمه عن الشيطانات انا كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كثير طيبه اقصا ثابت وضربها في السماء تقول كل حين باذن ربيها ويضرب الله الامر الناس لعلهم يتقون التوحيد بهذا الشكل وضرب الله مثلا كلمه خبيثه كشجره القبيح من شجره في ما لها من اثر على الشجره والضلالة يثبت الله الذين آمنوا في القول الثامن الحياة الثانية والآخرون الله وظلمين ورحموا الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كثرا وأحلوا قومهم داراً بواقا جهنم يصلونها وبئس وقال في خراتون سورة النحر وضرب الله مذبا قرية كانت آمرة مؤمنة يحجيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع وقضر من كانوا يصنع ثم قال بعدها وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ هذا كفر النعمة يا الله الحقيقة أن تكتر الله عز وجل وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ وَالْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِبُونَ ثم ذكر الله جبارك وتعالى على ذلك أن أمر بشكل نعمتي جلّا وعلا فَقُلُوا كِمَا وَسَفُكُمْ مُبْرَحَانًا طِيبًا وَاشْفُوا بِحْمَكَ اللَّهِ كُلْتُمْ إِيَّاهُمْ الذين تعثموا العلم لغير الله عز وجل فقالوا ذلك بلا العمج لغير الله عز وجل والتقريب لغير الله عز وجل فصارت كمة مصطوطة إلى الحياة الدنيا والأندات مع أنهم عندهم العلم والعياب والله كما ذكر الله جل وعلا في كتاب العزيز في سورة الأعراب قال سبحانه وتعالى اذا نقول مش كذلك كنقص الايات اا فوات له عليه انما الذي هذه الذيات وعلينا ما الذي اتيناه اياتنا فسلخا منه اتهموا بتعادل الايات منها تعلم منها لكن للاسف للاسف في الحياه الدنيا والعياده الدنيا صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك اليهود اليهود يعرفون الحق ويكتبون من قترة الأنبياء وقترة المسلين وقترة الأولياء وقترة الصالحين حتى لما وعد النبي المواصل عرفوا الحق وجحدوه كما في قصة أبد الله السلام مشهورا معه رجل الترميلي وليه جحدوا الحق وكتبوه وكتبوه ووضع النجران عرف الحق وكتمه وكانوا نصارى فالمقصود أن كل من عرف الحق وكتمه وعمل من خلافه هذا من المغلوب علينا والضالل هؤلاء الذين يعملوا همته مصروفة للعمل أي أن كان ذلك العمل؟ المهم أن يعمل ثم مستند هذا العمل قد يكون الكتابة السنة قد يكون لها هو الضالل والمزعة ليس هذا المهم عندنا وليس مستمد ورغم مجتمع يعمل فهذا همته مصروفة إلى تكثير أعمال ونسئ قضية أساسية أن العمل لا يوصف بالحسن ولا بالسطوء إلا من جهة الكتاب والسنة ليس يعني الآن تجد بعض الناس يعمل أعمال يقول أن السنة حسنة حسن. حسن. ويحتاج بالحديث في الذي فيه مسلم من سنة بلسان سنة حسنة وينسى هذا المسكين يسأل نفسه السؤال بسيطا جدا هذا العمل من أين استثب حسنه من أين أهو من عراء الناس إذا لرأيت البعض يقول عنه قبيل والأخير يقول حسن والأخير في منزل بين النزلتين إذا من أين استثب حسنه أصفر من الشريعة أليس كذلك الشارع حكم عليه بالحسن ولهذا صار حسنا وكذلك السيء ولذا تعالى يقول الكتاب العزيز آبا من زيّن له سوق عمله فرآه حسن يعني هل هذا يأتي بقول حسنة لأنه رآه حسنة إذن مصدر الحسن من الكتاب والسنة فالشيء إذا لم يشهد له الكتاب والسنة فليس بحسن وإن الناس حسنة وكذلك سيدا لم يشهد عليه إذاب والسنة فلا يكونوا سيئا وإن قال الناس عنه أنهم سيئا الرسل أتوا بالتوحيد فرآه أقضابهم ماذا؟ حسناً سيئاً سيئاً غالب لقمرأوه سيئاً فأترك الأنبياء الدعوة إلى التوحيد أن الشعب لا التوحيد؟ لأن الشعب يرى أن هذا سيء وهذا الفتنة وهذا كده لأنه يا إخوان لا تنفهم هذه الحقيقة نصدر التقبيع والتحسين أن هذا حسن وهذا سيء من الكتار والسن فلا تعد أن تدع عامل عندك وتقول هذا حسن والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا سنة حسن نقول سنة حسن لأن الإسلام أثنى عليها تصدت هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه إلى النفقة فكان فيه نوع تأخذ فقام رجل معه سرة من مال عاجزت عنها يده أو كادت أن تعجز فجاء بها فوضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم صدقا فلما رأى الناس ذلك تتابعوا في التنفاق فقال صلى الله عليه وسلم عندها من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من يعمل بها لا ينفق من أجوره شيئا طيب هذا الفعل الذي عمل فعلا الرجل من عنده من هواه أم هذا أمر يقرر في الشرع أمر به الشارع إذن هو أحيى شيئا تقاعس الناس عنه وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه لما رآه قاموا في, في صلاة التروح خلف الإمام لما جمعهم على سميم الداري ووبي بن كعب قال نعمة الفدعة هذه والتي ينامون عنها خير منها لقيام آخر الليل عمر رضي الله عنه هل أتى بشيء جديد الآن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان ليلة وثاني وثالث تنقيذ وامتنع بعد ذلك تشهد تفرض على الأم إذا ما جاء ما أتى عمر بشيء, بشيء من عندي رضي الله عنه نالت الحسن من الكتاب والسنة كما أن الأعمال السيئة تنال السوء بشهادة الكتاب والسنة بحيث عائشة بالصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو؟ اللي هو المسلم من عمل اللي عملته عليه امه هو رب قال الجامر في مسلم قال رسول الله وكل بدعه ضلاله بدعه ضلال وبس بحيث الارباب عند الثلاثه وغير وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار قال قبل وياكم وسالت في الامور حتى تزيد من عندك شيء تقول هذا احسن من قال من من قل هاتوا فرهانكم إن كنتم صاجتين يحدثون بلعك المولد يقول بدا حسن من أين نالت الحسن؟ من أين؟ طيب حسنة وترك لك الرسول صلى الله عليه وسلم وترك أهلك عمر قبل ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقى العشر المشارين بالجنة سالات الأرضياء والصالحين تركوا تركوا لك أنت هذا الحسن أما أنت تحب الرسول أكثر منه أم أنت في قلبك تعظيم مصرصة وأتنمت منهم؟ أم أنت أعرف بأواعي الشرع منهم؟ أم أنت أعلم بحفر من قبيح منهم؟ لا شيء من هذا أصلا موجود إذن ما هو إلي الهداء والضلال؟ فلسف القضية قاماً تعمل عاماً لذلك تقول هذا حسن حسن بإقياس ماذا؟ ومن الذي شهد له بالكسر؟ هذه القضية أيضاً فالضلون هذه وقتهم يريدون أن يعمل والعجيب أنك تجد أن هؤلاء ما يقصموا الشريط على هذه البداء قد تركوا سنناً ظاهرةً واضحةً بين أحاديثه في الصحيحين سنناً بمعنى هدي لمصطفى صلى قد يكون واجماً قد يكون مستحب كلمة السنة الأصل الهدي والاتباع والطريح النبوي قد يكون فيها الواجب وقد يكون فيها المستحب فتجد هذا يخفي في أيام المولد الليل والنهار يداوم على ذلك وهو حالق بفريضة متفق عليها عند المسلمين اللحية حالق اللحية يقول لك أنا النبي صلى الله عليه يقول المرد منعي أقول سنة حسن طيب أينها اللحية كلام طيب أنت الآن ماذا تصنع أنت الآن في شيء متفق عليه لا نزاع بي في المسلمين فيه نقل ابن حسن في مراتب الإجماع الإجماع عليه ونقل الاتفاق على أن حلقها مثلحة وكلمة مثلا ماذا يا إيقان؟ تستحق ماذا؟ التعزير يعني لو هناك تعزير آل موجود فضرب كثير من الرجال اليوم أو لو وقفوا في الشمس زمنا طويلا أو شيء من التعزيرات عموما ومعاني سجد حريص على بدأ وضلالات هو يسميه حسناً عندي نفسي هو ويعمد إلى أشياء مقررة في الشريعة واضحة جلية يتركها يقول هذا باتباع الهوى لأنه لا يفهم جيبة حسن إلا ما رآه هو حسن والسيء ما رآه ما رآه هو سيء وليس هذا دير الله جدل وعلم مثال الآية النصارى عملوا كثيرا بلا علم فضردوا ولهذا من لطائق التفسير بسورة النور ذات رأى الحظ أن بين الرجل والمرأة قال في الرجل وأن لعنة الله عليه إن كان لي الكاذب وبالمرأة قال أن غضب الله عليه كان لي صادق لعنة الله وغضب الله غاية في النافضلية. قال لأن المرأة تعلم إن كانت فاحشة قد وقعت أم لا تعلم؟ فتعلم المرأة إذا كانت تعرضت فأحش أولا فهي تكتم العلم فكانت أشكى في عليه أشكى في عليه فقال أن غضب الله علي فالمغايرة للغض هنا بناء على تحقق العلم عند هذه المرأة الملاعنة في الولد الذي خرج منها أو نحو ذلك أو سيقوم قال فَبَدَى بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ الدرس القادم من جراء السيارة يحوان لكم هذه القطعة من قوله اعلم رحمك الله من قوله بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله فَبَدَى بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ كم الساعة بعض الأسئلات يسعى المشاركة في الحكومات الكافرة في الجيش من حدالك هذا لا يجب هذا والحيانة والحيانة والحيانة والحيانة والحيانة. ومن تسبيك دعائي للطاروز هو مأبور أن يذكر بالطاروز وأن يتبرع عن الزكري من الطاروز وأن عن الطاروز لا يتولى له ما نصب وكذا وكذا وفي الحزنة بإسناد لين والخلاف لا تكون كآخر جران شرطية ولا جادة والراجح أنه فيه في الحقيقة وإن كان ابن حبيان أخرجه في صحيح لكن فيه ضعف وجاء مرحوما على أبي ضرير وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم يشب أن ترى أقواما يروحون في لعنة الله ويردون في سخطه بأيديهم كمجزة أذنات الضخرة هؤلاء هم الشرق شاء الله العالم فيها جواب السلام على هذا الإمام النوم الشرطي الإمام موسيق بل يكاد يتفع أهل الشرق اتتفع الشرق على أن أذناب الضخرة بهلال على الشرق يأخذ الزمان لذين يضرمون الناس ويضرمونهما بفدود والآن يفكرونهم كذلك من فلك طريقا نسمح فيه العلم من هذا العلم هنا شام الجميع عنه يا أخوان أخوان حتى لا يا أخوان كل تنائم في الكتاب والسنة على العلم المقصود به العلم هذا الشرعي العلم الشرعي لأن هناك من يتلاعب بعواطق الناس يقول له يا أخوة وصف علم الضر اللهم تعالى قال يربع الله الذين أمنوا الذين أعوتوا درجات يا أخي اتق الله يا أخي هذه الآية في علماء في علمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين يعلمون الكتاب الله ورسوله وبيه يخضون ويختمون وعنه يخضرون ويزمون الناس إلى ذلك العلم المثنى عليهم في كفة سنة هو العلم الشرعي يا إخوان أنا بما يتكلم عن علم كيميا وفيزيو أحياء وجدوثي يتكلم عن علم الفداد والسلن هذا الذي يريده يقدر على الإنسان هؤلاء من الذين أشهدوه من الله يعني تتخيلون أن معنى قول الله عز وجل شهيد الله وأنه لا إله إلا والمرأيجة والعلم طائف المتصف أنه العلم البروفيسير قولان يعمل هذا اللي أنه صار بروفيسير في علم الزمر مثلا ماذا؟ نتلعب يا عز وجل هؤلاء هم علماء الشجع من هم مرض الأنبياء؟ من هم؟ علماء الشريع علماء التجال والسنة فنمت به مثل هذه الحقائق Kõik yep, kõik